وتقل الشعب إنما ياربون سوف تنفيذ ماذا سيدا أولي ماذا سيدا أولي لأنها اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح قالوا يا ابان استغفر لنا وندمنا كنا خاطئين قالوا في الماضي قال في الماضي والواو فاعل والضمير المتصل يا نعم يا ابان يا حرف نداء ابا نحن ننصوب بأخر من عداء وعلمت نصبه الالف لأنه من الأسمان الالف من هي ايش؟ كمّل من ال قلنا هو عمر تقومي الالامة للنصب أما نيابت العالبتح نيابت العالبتح نيابت العالبتح نعم بالالف من الأسمان الخمسة نعم وهو مضاف والقمير مرتصلنا مضاف إليه نعم استغفر هدف الأمر والفعل مستفر تقديره أنت وشيش كتار جواج ولا وجوب نعم لنا. ذنوبنا ذنوبنا هذا لنا ها ايش ترى اللي انا مش يراب لنا لنا جاب مجرور نعم ال جر ونا متصل مبني مبني على السكون لانه جاب باللام علامه بس بالله نعم وذنوبنا هذا منصوب ذنوب مفعول به وهو مضاف و... متصل في محل نصب مفعول به مفعل وأبانا هنا وش يصيب مفرد ولا وش هذا مضاف ها؟ هذا مضاف مضاف أقوله مفرد ولا يجاء وش يسمى من ناحية إذا نظرنا يعني من, من هل هو جملة أو هذا يكون مضاف, أولوه مضاف أولوه جملة مرحبا أقول هو مفرد أم باعت... با... لا بشي؟ أخذبه مفرد يا شيخ؟ أعطى الاختلاف فرصة إذا كان يا شيخ؟ هذا يكون مفرد باعتباره عدم التكنية والجنب هو عدم هذا يكون جملة لكن هل هو مفرد في باب الإعراق ومفرد في باب الندى أم لا؟ باب الإعراق هذا مفرد يا شيخ لأنه ليس مجنب ولا مجنب هل هو في باب الندى؟ لا هذا جملة أبانا م... أبا ومش في وهذا ان المضاف ابانم ابانم المضاف وش في باب النداء لان المريس لا شبيه عند وهذا المضاف طيب ان لفي ظلام دجي وفق الله اذا انا اخلنت الشعر ارسل ارسل من اللي انا اشكر والفاعل والفاعل انت ولغايه تشتغل ادعاء مستكبر يا رجل والفاعل, ايش والفاعل, والفاعل انت ايش مستتر وجوبا تقديرا هنا عشان المعنى معنى هذا مع لا فاعل. ما ليش ما عوض ما عوضنا مع مع وغر وغر معنا معارض و ضمانات معنا معنا ربنا ينهش على جنب الموت بالتسابق الشكر انا اخا انا نقتل فعل ونائ نقتل فعل ونائ ايش باقي فعل ونائ ن نفاعل استت قدرت الشجاع معي كنا نقرا ارشم معنا انا اقتلوا انا اقتل وش مجزوم كان راح بترجون بحق انه الله باذن الله ان شاء الله شو بيقولوا شو بيقولوا كيف جزيم ارسلنا انا اخانا اكتل نقتل مجنون في جواب الامر تمام في جواب الامر ارسل لان منا أرسل تضمن معنى الشرط كأن المعنى إن ترسل معنا أخانا نكتب فأنا. هذا يسمى يعني يقدر بإن دخلت على مضارع إن ترسل, إن ترسل معنا أخانا نكتب نكتب على المضارع مجوعة لنفعل لكن لما لن نقنونا الشرط سأصبح جوابا للأمر أرسل معنا أخانا نكتل فنكتل فلنمضارك مجهوم في جواب الأمر وماذا قوله تعالى قل تعالوا أتنوا ما ربكم عليكم تعالوا في الأمر أتنوا فلنمضارك مجهوم في جواب الأمر مجهوم كثير مجهوم في جواب الأمر تمني لكل فعل مضارع ايش؟ فعل في جواب الامر في جواب وا علامه جزمه علامه جزمه السكون والفاعل والفاعل مستت غير ولا اول هنا ايش؟ النون بيكون تنوب أنا قلت لها نقوم ماذا أقوم أنا؟ نقوم نحن استتاره هنا وجوب جواز مثل يقوم ضابطه ماذا ضابط الجواز والجواز ما كان استتاره جوازا وما كان استتاره وجوبا ماذا ضابطه؟ كيف التقدير في ضميره لا. إذا حل الظاهر محله فهذا جواز وإذا لم يحل الظاهر محله فهذا وجود فإذا قلنا مثلا يقوم هذا يحل الظاهر محله يعني يقوم مزيئ فاسكتار الباعل به جواز مثلا قام هذا قام الرجل حل الظاهر محل المسكتر هذا جواز اما اذا كان الظهر لا يحل المحلة فهذا يكون اشتتار وجوب مثل اذهب فاستتار ووجوب اذهب انت واخوك مدلع. اذهب في الامر ومع الشكون الفاء المستدر وجوب ان تقديره انت هو انت وانت الموجود فيه اذهب انت واخوك الضمير هذا تقول الآن ضمير المبسل ومع الشكون محلة رفع تاكيدا للضمير المستتر لان المعنى اذهب انت انت واخر هنا نكتر الظاهر ما يحل محل لان نحن ضمير مبهم مو قلت مثلا نكتر نحن هل نحن ظاهر هذا ضمير ما حل الظاهر محله فالظاهر من الجيد ورجل اما مثل انا وانت ونحن كلها ضمير ونحن نقول محل الظاهر ما, ما قلنا محل الضمير وما فلنحن ضامح هذا ألم. اذا حل الظاهر محل فاسكتاره جواز واذا كان الظاهر كزيل ورجل وبكر وعمر ورجال وغسل لم يحل الضمين. فهذا اسكتاره اذا كان الذي يحل محله ضمير فاسكتاره الهجوم وش اقوم؟ تقول اقوم انا انا ضميد ما عندها باري. فتقول اقوم زيد اه نقوم نحن نحن ضميد فهذا تقول نقوم الزيود زي... او الزيدون تقول يقوم الزيدون لانك اسندت الفعل اليك فلا يمكن ان تسند الفاعل الى, إلى ما لم يسند اليه فعل هذا الاشتفار وجودة لأنهم مكسودة هذا بارك يعني. إذا حل الظاهر محل المستفر هو جواجه وإذا لم يحل الظاهر محل المستفر فهذا وجودة جدين فاو نعم رايتوا رايت في له جاي ها في الاخر وقت نعم متصل دلوقتي رميني انت على ضمن اني عارضت محل له فعليه لا ادبي رايت لا اييه اذا ده محل بن ها محل نصب لا يوجد محدد نصب لا أدب لا أدب أدب مضافي كم الجنة بعد ذلك كنت في لا أدب لا لا يوجد محدد نصب الفتح إسيئي مت أقل رأيت وذلك أدنا الاجتماعات لا أدب لا نخلني من صب لا نخلني من صب وعلى أنت أصب عادة لا يحتمو على الالف تشبه تشبه افتح جدا على الالفات على الالف يشاف علينا الالف يعني نسمع خمسه هنا علامه تنصبها على نسمع خمسه دي كمان فاءه وهذا هم الالف مهابه هيئتها لانه ليش صار لا مضاف نعم كم ذا مضاف ذا مجرور ليس هذا عدد اسم ان لانه بمعنى صاحب رأيته صاحب عدد اي نعم وش ماذا يشترق بلا كونه من الاسماء الخاصة وش يشترق بلا ان لا تكون مضاعفة ان تكون مضاعفة وان تكون اضافتها الى غير المتكلم وان تكون بمعنى صاحب ايه اشباهك بقى. و وان الى اسم جيش ظاهر مثل اداب جيش شوف جيش راهب يعني لا رهيب <تصفيق> <تصفيق> يبلغ أثاؤه يبلغ أثاؤه يبلغ أثاؤه نعم؟ لا لا اللام لام كي, كي. نعم يبلغ أثناء مضالع نسوهم بأم مضمرة جوازم لا دلام كي وألا أنتم سبيل ريابة على البطحة لأنه من الأجماء الخاصة فهو مضعف والهضمير من مضعف مليئة محله جبه من الهضم بسرعة بسرعة لا تنصب فاعل الاسم المسند الالف لانه من اسماء الخمسه بدلا تنصب عن الفاء لانه من الاسماء الخمسه اذا مضافا الى مضاف الى علم نصب فاعل علم بدون تنوين الضم علم است علم نعم لا نعم ماجرم بالرفع فالف يتجرد بالكسره الظاهره فارتقاكم مع مجلس اخر من هذا الشرح واما الكسره فتكون علامه للنصب في جمع المؤنث السالم استمعوا الرحمن الرحيم قال ربنا الله تعالى وان الكسره فهي تنوب عن الفتحه في جمع المؤنث السالم على مناقه المسنف وأما الكسرة فتكون علامة للنص في جمع المؤنف السالم تقدم لنا أن للنص بخمسة علامات الفتحة ويل أصنف والبقية فروع عن الفتحة كالألف في الأشماء الخمسة وكالكسرة في جمع المؤنف السالم وكالياء في المثنى والجمع كما يأتي وفي النون كما يأتي أيضا قوله وأما الكسرة الكشرة تنوب عن الفتحة في جمع المؤنذ الشالح كما أن الفتحة تنوب عن الكشرة أيضا في الاسم الذي لا ينصرف كما يأتي قوله عما الكشرة فتكون علامة لجمع المؤنذ الشالح مثاله تقول رأيت الهنبات ومن قوله تعالى خلق الله الشماوات لم نكن خلق الله الشماوات ولا تقول رأيت الهندات لأنها لا جمع النذي السالم فلو فتحتها قلت رأيت الهندات فخلقناك قلنا اكشر قل رأيت الهندات تقول أنك كيف نقول رأيت الهندات والذي دخل عليه عامل نصر هو قولك رأيت, رأيت الهندات فكيف نقول الهندات نجرها ولم يكن عندنا عامل جر نقول لك ما قلته صحيح لكن هو منصوب محلا فالكسرة هنا نابت عن الفتحة في جمع المؤنث الشالم جمع المؤنث الشالم ايش رابطه بيّن لنا رابط جمع المؤنث الشالم الذي تنوب فيه الكسرة عن الفتحة نقول لك جمع المؤنف السالم ضابطه وأنك تقول كل جمع هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرد هذا هو جمع المؤنف السالم هو جمع بألف وتاء مزيدتين على المفرد هذا نسميه جم مؤنف ايش معنى هذا الكلام؟ كيف جمع بآلف وتاء مجيدتين على مفرد ايش على مفرد نقول لك إضاح هذا هند كم حروفها؟ وتهاقل ودال هند الجمع الجمع هندات مش جاد الجمع هندات متجاد آلف وتائم دات بعد الدال ألف وبعد الالف تاع بنا طيب هل وجدت الالف والتاع الذي في الجنه موجودة في المفرج لك لا إن إذن هذا جمع المؤنس السالس أشبه بالكسرة إذا دخل عليه عامل نصب لأننا نقول لك ما جمع بالف وتاع مجيدتين على مفدح طيب تقول أنت قولهم مجيدتين هل لمفهوم قلنا لك نعملها محلو. لو كانت أصلية ما صار جمع النذر سالك مش مثل؟, مثل بيت مش يجمع على أبيات فهذا تقول سكنت أبيات ويقول لك لا سكنت أبياتا مثلا اشتريت أبياتا أموات مش المغنيت عشرة مجيدة أبيات بيت قوت أصبح هذا لا يكون جموان للنساء لأننا نقول التعريف ما جمع بألف وتائم مجيدتين على المفرد وهذا واضح الشيء الثاني السؤال الثاني لو شعيت اقول هذا واضح الان دقيق قولك وان الكذب ستكون علامه للنفس من جنس ايش معنى مؤنث لو كان مذكر ما ايش المؤنث شعليه وان هذا قيد لا بد ايكم مؤنث بدنا هذا قيد الالبد وإلا لو كان مذكر ما في معنى تقول اصطبل واصطبلاء هذا مذكر ومعها تقول في جمع مؤنث إن شاء ومثله سجدة سجدات ركعة ركعات ضربة ضربات كل هذه جمع مؤنث شاء الله قلتها طيب فهمنا المؤنث ان لا يشترط ان يكون مؤنثا حقيقيا بل يجوز وان كان مذكرا ك كاشاره كاقوال مصطلحات و... ككثرات كأشترق... كأشترق... ولا اقوال جمتكيد قلت ايها قولهم سالف ايش معنى سالف نقول لك هل هذا قيد لا يكون للجمع سالف بالنسبة الى مفرده او يجوز مع تغير الحركات نقول لك مراد سالم يخرج جمع التكسير يعني. وإلا لو تغيرت الحركات لا حرج ماذا مثل؟ مثل ضربة هذا المفرد فتح الضرب واذا كان الضربة؟ ألجم ضربات سجدة سجدات ركعه ركعات اشبه سالم بهذا الاعتبار مثل المؤنث قيد اغلبي ليس المراد سالم لانه سالم حركات الجمع مقابله بحركه المفرد قد تغير ولا مانع من هذا موضوع آخر قد تقول المشايخ يقول واما الكسره تكون علامه لنصب جمع المؤنث جمع المؤنث فهل لابد أن يكون جمع حقيقي؟ قل ايه كش مثلي؟ كش تريد؟ قلت أريد المفرد إذا سمت الجمع مثل عرفات تقول عرفات يطلق على موضع مؤين ما أن في مكة وعرفات في الرياض وعرفات في الدصيم وعرفات الإمتاع إذا أطلق عرفات كلها ترجع إلى عرفات موقف المشبهين الذي هي مشعب وهي موضع معي إلا أنها شيقة بالجمع فهل نلحقها بجمع المؤمنة الشالح ونقول مثلا شكنت عرفات أو نقول شكنت عرفات أو عرفات لأنها في العخير مجمع واحد إلا أن اللفظ لفظ وله الواقع واحد ومثلها أذريعات بلدة في الشام تسمى أذريعات وواحدة وعبر عنها بالجمع نقول لك هذا فيه الخلاف عند النحوية بعضهم يقول هذا ملحق بجمع المؤمنة السالح وبعضهم يجريك بالحركات الظاهرة ولا تقول شَكَمْتُ عَرَذَاتَا ما تقول عَرَذَاتَ وبالضي يقول هذا ملحق لأنه ليش بجنه وإنما مفرد ويقول ابن مالك كلا وما بي وما هذا كَلَا أُولَاتُ وَمَابِتَ وَعَلِفٍ قَدْ جُمِعَ هذا تأريه للجام المؤنس وَمَابِتَ وَعَلِفٍ قَدْ جُمِعَ يكشب في الجر والنصب معاه ثم قال كَلَا أولاد. وَالَّذِشْ قد قَدْ جُحِلْ كَأَذْرِعَاتِ فِي هِذَا أَيْظَاً كُبِلْ ميريد أن أولاد مالها مفرد وَأَذْرِعَاتِ وإن كان يسمى أَذْرِعَاتِ لكنها جمع أطلق على مفرد فألحقها بأنه يقال ملحقا بجمع المؤنذ الشعالي والله عالمين الله لكن <تصفيق> ماذا نصبها نصبها؟ لو ما دمنا وحدة يكون ما على ان ما لا راى له لم مر شمه في عندك بوحده تبغى رايتك ما دامنا وحده ولا بده يكون جمع حقيقي هذا ان لا بعنا ان شاء الله فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح ان <تصفيق> خلق الله السماوات والارض الحق خلقت السماوات خلقت السماوات والارض الله لفظ جلاله فاء ضم بما بعد عنها سماوات السماوات هنا منصوب علامه الفتحه ايها الطلاب ما على سماوات مصوبة الحق بالحق بالحق جار ومجرور متعلق بخلق البحر البحر جار والحق اسم مجرور وزوعة من الجر ينكسر الطائرة على آخر ومتعلق بخلقه وإن كنا أولاك حمل فأنفقوا عليه وإن الله عظيم إن إن حرف. كان شرطي شرطي كنا في الماضي نعم كان مريضه نعم بدهون جوج استعمال النبص من 12 لويت النظافه وكان كان المرض من اشواره الشيكانه وان حلق الجمله من الجذر ف للشمله الجمله خبر كان منصوب منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على انيابها لأنه... لا. ليش على انيابها لانه لا صار جمع لا جذر له الحق لأن... لا سبب خرج الشيء ها توفر الشروط الكماليه والشروط ثانيه اختل من بعض الشروط ها اختل من بعض الشروط وشي اقل اختل... على مفرد ولم له ما له مصر يعني هناك كانت ما له فا... مصر والهواء جو ملح وجمال ولكن المضاف ولكن المضاف الحمد لله حمده الله نعم مشروح من المضاف الحمد إن الخشانات يذهب للشيئات ما شاء الله إن نعم الحسنات ان الحسنات الحسنات اسم إنا لأنه جمعنا ان بسم الله بسو هل انت اسم الكسراء في الحسنات جمع ان شاء الله تعلم ان الحسنات يذهب الشليات يذهب يذهب فديت فعل مضارع والاسم تعلم المضارع ايش كمل فعل مبني على السكون لتصالة بنولى التوكيد بنولى النسوة اي نعم لعبت ومبني على السكون لان كنت لما دارو شكتها ما استفدت لاشي عادي ومبطور ومجلوب نعم سوى امبتوا فلما راه على المبني على السكون لتصالة بنولى النسوة ونولى النسوة فعال نعم سيئاته من في مغيوب الناسوك وعلى مترسمك نيابة معرفة لأنه هذا مستجمع من الشروط نعم مستجمع وش الشروط وش الحد الجمع الأول لأن منع بزيادة ألف الوثاء على مقدر لأن مقدر سيئ وأن ألف الوثاء هذه السيئات الألف الوثاء على المقدر سأل بدء الشهر لقد عزيز لقد انزلنا ايات بينات لقد انزلنا ايات بينات الن ن قسم والله موطئ الفسق وقد لقد افتتحت لتحقيق لقد انزلنا انزل فعل ماضي كنا هناك تعالى كنا متسولين اتصل بالرقم خدمه عند المساكن في محل رفع فاعل نعم. نزلنا ايات ايات مقروء به و عنده منصوب بالكسره يعني على منصوب سالم مدينات مدينات ماكله مدنات الناس والشور والشور وعلى تصبر الضره والكسره يعني انا واصل فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح واما الياء فتكون علامه للنصب في التثنيه والجمع واما الياء فتكون علامه للنصب في التثنيه والجمع يعني ان الياء تنوب عن الفتحه عرفنا فيما سبق ان الاصل في المنصوبات تنصب بالفتحه الظاهره للأصل أن تقول مئنة الضائرة لكن لما كان مذنى قلت رأيت الزيدين الزيدين مضعين به المشروف وعلامة مصبه اليا المفتوح ما قبلها المكشور ما بعدها نيابة عن الفتح لأنه مذنى فاليا هنا نابت عن الفتح وعللنا بالإعراض لأنه مذنى أو جمع رأيت الزيدين الزيدينا مفرق المصروف وعلامة المصروفية المكسوح ما قبلها الذي قبل لياء مكسوح الجمع زيدينا المكسوح ما بعدها وهنون ريابة الرياء عن المتحة لأنه مجمع مذكر سالم هذا منع الحاصل أن الياء تنوب عن المتحة في المذناء والجمع المذناء تقدم لنا ضابطه وتقدم لنا شروطه فأولا نسأله نقول لك سنسألكم بابتك لابدنا الانتباه نقول لك اذكر حد المثناء ايش تجيب أن تقول حد المثناء لفظ لل على المين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره صالح للتجميق وعطف مثل عليه هذا حد المثنى لا شاء الله قلنا لك حد المثنى ايش اللي شيء الا وحد مثل ما حدنا جمع المسال ما جمع هذه الفاء المجيده مثل ما عندنا الاشعار الخمسه في شروطها تقدم بيانها تقول حد المثنى لفظ دل على المين وابنى عن المتعاقفين بزياده في اخره صالح للتجديد وعطف مثل عليه نقول لك إيش رح لنا معنا هذا الحد الذي نكرت عنك إيش معنها لفهم دل على قليل تقول لفهم دل على قليل يعني مثل جيدين هذا تدل على قليل طيب تقولك أغنى عن المتعاطفين إيش معنى تقول أرنى قولنا جيد وجيد أنا أقول رأيت أغداً عن أن نقول رأيته جيداً وجيداً طيّم صالح للتجريد وش معنى؟ صالح للتجريد بأن تجرد منه المفرد فإذا لم تجرد منه المفرد ما يكون مثنى في اللغة العبد النحو لا يجري إعراب المثنى وش مثل؟ تقول مثل شفاة جورج زوج اذنين اللغض يخترين ان الزوج ما يكون لهم لكن هل لا مفرد؟ لا هل نلحق بالوثناء؟ لا لان وان كان دلالة اللغض دل على النيل زوج لكن مو بزيار في الياخن ولا يمكن ان تجدد من مفرد اما ما هو باصل الواضع تقول زوج مثلا لأن الزوج مفهوم الاثنين ما عايق الزوج من الاثنين هذا لفهم دل على الاثنين ولكن ما هي شيء نعطف عليه وله بزيادة في آخدة ولا يسعى التجهيد إذن ما نحق بالمذننة نقول هذا مفرد بزيادة في آخدة وهي الياء والنون في حالة النصب والجل والألف والنون في حالة الرضل تقول رأي زيد زيداء زي زي زي زي وهي الألذ يولد في آخر صالح للتجريد بأن تجرد من المرجين ذكرين ذكر امرين عمرو وعاقص مثل عليه يخرج ماله وعقفت عليه غيره لو موسى مثلا رأيت زيداً وعمراً ورأيت زيداء خلطنا هل تعاطف عمر على جيد؟ لا تقول جيد وجيد عمره عمر تشأل تريد أنت سؤال على هذا تقول طيب مضربون على أبي بكر وعمر العمرين مثلا قال العمران أو جاء العمران أو ابن العمرين حكم بكذا وكذا والمران بأروه وكبر عمر ومالك صحيح ومثل القمرين يشتمشوا القمر ومثلها الأبوين للأم والأب ولأبوين لكل واحد منه الشدوش وما يشعر أن تقول جاء مثلا أبوه وأبوه فلتقول جاءت أمه وأبوه لكن نقول لك هذا عطفت عليه غيره فهل يكون مثنى كلام بغنوين يقول لهذا من مثنى هذا من على ملحق بالمذنى أما رأي ممالك يقول لا مذنى وإن عطب عليه غيره لكن هذا يقول نادل وعطف عليه بالأغلبية يعني يبنب أحد الشخصين مثل عمرين وبرنب جانب عمر وعطل عليه عبوك وأمر معلوم عند الناس وعند كل أحد والقمرين الشمس والقمر الأب وين الأم والأب فعطبت الأم على الأب من باب التغليم فهو يكون مثناء على رأي ذنبالك وعلى رأي الآخرين يكون كل حق بالمثناء لأنك عليه غيره هذا وحد حد المثناء عرضنا الحد المثناء دل على ذنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخرين صالح للتجبين وعطف مثل عليه طيب هل للمثناء شروط هذا الحد عرضنا نقول لك العام للشروط كم؟ ثمانية شيء كان انا في هذا اي من بيت كيف شرط المثنى ان يكون معرضا ومفردا منكرا او كده موافقا في اللفظ والمعنى له مماذ الذي يطعن فيه غيره خارج شرط شرط المثنى ان يكون معرضا لو كان مبني ما صار مثنى يعني معرض مثل هذان انا الذي تبني إن على لمحل من هذا كده هذان خصمان انها لا اله شاهران فلا تقول تقبل هذان مثنى منصوبا هذا نحن هم مثنى بالمعنى الحقيقه لكن لا يرضى هذا المثنى بل هو مجري لان من باب الاشاره ايش هذا لان مقد هذا وهذا من نحن اشترطنا انا يكون العرب أن يكون مرضاً ومفرداً منكراً ما كدو تنوي تنكي بما تم التعليم في اللفظ والمعنى لابد أن يتفقا في اللفظ والمعنى لو اتفقا في اللفظ واختلفا في المعنى ما صح أن يكون مذنع وش مذنع؟ مثل؟, مثل عينك التي تراشك وعين ما تمشي دي كمان الله رأيت عينك لأني عطفت عين الماء على عين الإنشان اتفقها في النفط لكن اختلفها في المعنى فنقول هذا التركيب غير شليم ونكتبه ماذا هذان العينان جيدتان تريد عين الإنشان وعين الماء لا عطفت عليه غيره اتفقها في الأرض لكن المعنى اختلت فلا يصح أن يكون مغنى وهو جمع وهو جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم له أيضا حد وله شروط انتها انتهى المغنى على الجمع نقول لك مثلا وش حد الجمع بيّن لنا حد جمع المذكر تقول حد لفظ دل على أكثر من الحيو وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره صالح للتجنيد وعطف أمثال عليه هذا هو حد جمع المذكر ومحترجات هذا الحد واضحة مما بيّنها في حد مذنب شروط الجمع ايشي أن يكون علماً لمذكر عاقل خال من إنتاء التأمين ومن التأمين هذا أبو الجمع أن يكون علماً لو كان صفة ما صار جمع تقول جاء المؤمنون يقول لك ما هذا جمع أو رأيت المؤمنين هذا صفة لجمع مذكر السالح فلو أردت على أنه جمع غبطناك نقول لأقول هذا لأنه صفة لجمع المذكر الثالث لأن الجمع مشترط أن يكون علم زيد عمر بكر والعلم هو الذي يعين المسمع علما لمذكر لو كان علما لمؤند